ثم قال وإمام المتقين إمام المتقين مما اعتقد أهل السنة والجماعة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مقدم الأتقياء هذا معنى إمام الأنبياء مقدم الأم... مقدم الأتقياء وقدوتهم ما يعتقد أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم الأتقياء وقدوتهم، فالإمام هو المقدم في الشيء وهو الأسوه والقدوة في الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له آذين الرصفين، فهو المقدم في التقوى فلا أتقى منه صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة لأهل التقوى ولذلك قال. صلى الله عليه وسلم والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بن أبي سلمة بأنه أتقى الأمة والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له وأما أنه أسوة فقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فقوله وإمام الأطقية الإمام هنا تفيد معنيين تفيد السبق في التقوى هذا المعنى الأول فلا أطقى منه صلى الله عليه وسلم وتفيد المعنى الآخر أنه قدوة المتقين كما دلت عليه الآيات وكلاهما وصف ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم فهو القدوة وهو المقدم بأبيه وأمي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ولا تقي جمع تقي والتقي هو من كان الله طاع طائعا بامتثال الأمر النهي رغبة ورهبة خوفا وطمع هذا هو المتقي قال رحمه الله وسيد المرسلين هذا أيضا مما يجب اعتقاده في النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد المرسلين فاعتقد أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين المرسلين جمع مرسل وهم الرسل وقد تقدم معنى الرسول وهو من أوحى الله تعالى إليه بشيء وأمره بتبليغه أما قوله رحمه الله سيد فالسيد ما من السيادة والسيادة هي في اللغة جمع خصال الشرف في الشيء وأعلى أوصافه لما تقول سيد الشيء هو أعلاها صفة وأجمعها خصالا فسيد الاستغفار هو أجمع صياغه وأكثرها جمعا للمعنى فيجمع خصال الخير وصفات الكرم في الشيء والعلو. في ذلك الوصف فسيد المرسلين هو الذي بلغ الذروة في الرسالة فجمع الله له خصال الرسل كلهم خصال الشرف في الرسل كلهم فهو الذي اجتمعت فيه خصال الرسل والذي اجتمع فيه أعلى صفات الرسالة هذا معنى السيادة فالسياحة تدل على العلو وعلى الاجتماع العلو في الصفات والاجتماع في الخصال وهذا مطلق في كل ما أضيف إليه سيد. فقول سيد المرسلين يعني أعلىهم وصفا في الرسالة وأجمعهم لخصالها واضح أعلىهم وصفا في الرسالة وأجمعهم لخصالها قال وقوله المرسلين كما ذكرت هلا قوله المرسلين نعم وقوله المرسلين جمع مرسل وهو كل من جعله الله تعالى واسط بينه وبين خلقه في تبليغ دينه وشرعه والمقصود من بني آدم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم جمع الله له خصال الخير في الرسالة فكان أعلى المرسلين ما الدليل ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وفي رواية أنا سيد القوم يوم القيامة والحديث في الصحيح رواه البخاري وكذلك مسلم ووجه الدلالة إذا كان سيد الناس إذا كان محمد بن عبد الله سيد الناس صلى الله عليه وسلم فإن معنى هذا أنه سيد الرسل لأن الناس من جملة الرسل، فإذا كان صلى الله عليه وسلم سيد الرسل سيد الناس كان الرسول سيد الناس فإن من جملتهم الرسل وهو سيدهم ويدل لذلك أيضا ما حباه الله تعالى به من المنزلة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون في المقام المحمود حيث يأتيه الناس بعد ما يذهبون إلى أول العزم إلى آدم وإلى أول العزم من الرسل فيرجع إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها فتكون الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم للناس أجمعين وهذا معنى من معاني السيادة الذي يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد القوم يوم القيامة وإذا كان سيدهم يوم القيامة فهو سيدهم في الدنيا لأن سيادة الآخرة ثمرة سيادة الدنيا واضح؟ سيادة الآخرة ثمرت سيادة الدنيا فوز الآخرة ثمرت فوز الدنيا فإن حال الإنسان في الآخرة هي نتاج ما كان في الدنيا فما بواه الله من المنزل والسمو في الآخرة إنما كان لعلو منزلته وسموه على الله تعالى في الدنيا هنا مسألة يذكرها الفقهاء يذكرها الشراح وهي الفرق بين النبي والرسول بما أنه ذكر في قوله ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى ثم قال وخاتم النبيين ثم قال وسيد المرسلين هناك فرق بين النبوة والرسالة هذا قول عامة العلماء أن هناك فرقا واختلفوا في تحديد الفرق فمنهم من قال الرسول هو من بل من أوحية إليه وأمر بالتبليغ والنبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ وقيل في الفرق بين النبي والرسول إن الجميع مأمور بالتبليغ لكن الفرق بينهما أن الرسول من يأتي بشرع جديد وأما النبي فيقد يأتي بشرع مصدق لشرع من قبله حاكما يأتي حاكما بشرع من قبله وفي كل الأحوال الله أعلم أن لا خلاف أن منزلة الرسالة أعلى من منزلة النبوة فهي نبوة وزهادة وأن كل رسول نبي ولا يلزم أن يكون كل نبي رسولا ثم قال رحمه الله وحبيب رب العالمين أي مما يعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبيب رب العالمين وحبيب فعيل بمعنى مفعول أي ونشهد أن محمداً محبوب رب العالمين محبوب رب العالمين والمحبة الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه هي أعلى درجات المحب فانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خليل الله خليل الرحمن والخل مرتبة أعلى من المحبة فهي الغاية والمنتهى في مراتب المحبة وهي أخص من مطلق المحبة فالخلة تمنع الشركة فلا شركة في الخلة بخلاف المحبة فإنها تقبل الشركة والوجه الثاني أن الخلة تكون محبة لذات الشيء أما المحبة فقد تكون لذاتها أو تكون لما يتصل به أو لغرض من الأغراب فالمحبة هي محبة الشيء لذاته هذا معنى تتميز به الخلة عن غيرها من المراتب المعنى الثاني الذي تميز به الخلة عن المراتب أن الخلة تمنع الشركة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا، أي أن الله بلغه منزلة الخلة فمحبة الله لرسوله هذه المنزلة وكذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم لله بهذه المنزلة فالله تعالى إصطفاه لهذه المنزلة منزلة الخلة ولذلك منعت الشركة في حق العبد فلا يبلغ أحد منزلة الخلة عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنها خاصة بالله تعالى خاصة بالله جل وعلا طيب والخلة تكون من العبد لربه وتكون من الرب لعبده فما الفرق بينهما؟ خلة العبد لربه حب يستلزم كمال العبودية خلة العبد لربه أن يتخذ العبد الله خليلا أن يعبده أن يبلغ في العبادة الكمال والذروة مقتضى خلة العبد لربه كمال العبودية وبلوغ الذروة ومقتبى خلة الله للعبد أن يبلغ به أعلى درجات الكمال في حسن التدبير والهداية والنصر والتأييد والرزق والإعانة والتوفيق والإنابة وغير ذلك من المعاني فخلة العبد لربه كمال العبودية ثمرتها خلة الله للعبد التي تقتضي ماذا؟ تقتضي كمال التأييد والنصر والهداية والتوفيق والرزق وسائر المعاني معاني الربوبية قال رحمه الله قبل ما نمضي بعض العلماء قال إن مرتبة المحبة أعلى من مرتبة الخلة وقالوا في ذلك إن إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله ولا فخر فجعلوا المحبة أعلى منزلة من الخلة لكن هذا الحديث ضعيف في الإسناد هو عند الترمذي وغيره قال عنه الترمذي حديث غريب وذلك لضعف بعض رجاله فلا يستند إليه في إثبات علو مرتبة المحبة على مرتبة الخلة بل الذي عليه عامة العلماء أن مرتبة الخلة أعلى مراتب الحب قال رحمه الله بعد ذلك وكل دعوه نبوه وكل دعوه النبوة ولا نبوة عندكم طيب وكل دعوه النبوة بعده فغي وهوى وكل دعوه النبوه بعده فغي وهوى وفي نسخه وكل دعوه نبوه بعد نبوته فغي وهوى وكلاهما في المعنى واحد والمقصود هنا بعد أن أثبت ما يجب اعتقاده في النبي صلى الله عليه وسلم من أنه عبد الله وأنه نبي وأنه رسوله وأنه خاتم النبيين وأنه أمام الأتقية وأنه سيد المرسلين وأنه حبيب رب العالمين بين هنا ما الذي يجب اعتقاده في صفة نبوته يقول رحمه الله وكل دعوى النبوة بعد نبوته فغي وهوى هذا تفصيل لما تقدم من قوله رحمه الله وخاتم النبيين فلما كان خاتم فلما كان من عقائد المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين كان كل من ادعى النبوة بعده فهو لا يخلو من أمرين إما أن يكون غي وإما أن يكون هوى دعوى النبوة بعده لا تصدر من أحد إلا عن هذين السببين أو عن أحد هذين السببين إما غيٌ وإما هوى والغي ضد الرشد وهو الجهل الناشئ عن اعتقاد فاسد فالدعاء النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم جهل ناشئ عن اعتقاد فاسد وهو ما هو الاعتقاد الفاسد تجويز النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم مع توافر الأدلة الدالة على أنه خاتم النبيين فكل من توهم أو صدق أنه يوجد نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فذاك ناشئ عن عدم علمه عن جهله بالنصوص التي تدل على أنه لا نبي بعده وقد تقدم تقرير ذلك في قول المصنف رحمه الله وخاتم النبيين هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني أن يكون عالما بتلك النصوص لكنه معرض عنها فهذا هو الذي أشار إليه في قوله وهوى، والهوى هو ما تشتهيه النفوس وتميل إليه مأخوذ من هوى يهوي إذا مال إلى الشيء والتذبه وانجذب إليه فادعاء النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ميل عن الصراط المستقيم وخروج عن الطريق القويم فقد ختم الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ختم الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم النبوات كما تقدم تقريره، ثم قال رحمه الله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الوراء. هذا بيان لما يجب اعتقاده في النبي في في نبوة في النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو عموم النبوة، عموم الرسالة؟ قول هذا ما يجب اعتقاده في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الآن قبل قليل وش قال؟ قال رحمه الله وكل دعوة النبوة بعده فغي هوا هذا ما يتصل بالنبوة مما يتصل بالرسالة ما ذكره في قوله وهو المبعوث لأن البعث هو العرسال فما يجب اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى لجميع الجن والإنس وإذا قال إلى عامة الجن وكافة الوراء فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم لا تختص صفئة من الناس ولا جنسا من الخلق بل هي عامة للمكلفين من الجن والإنس وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وأدلة ذلك كثيرة متنوعة أدلة عموم الرسالة كثيرة متنوعة وهنا أقول من المهم أن نستحضر هذه الأدلة للرد على الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعث للعرب خاصة أو بعث لأهل زمانه أو أن دعوته دعوة تجديدية إصلاحية وليست عامة لكل الرسل وكل هذه الخرافات كل هذه الضلالات يقول بها فئام من الناس فمن المهم أن نعرف أدلة عموم الرسالة ليتبين أن ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس خاصا بفئة من الناس ولا بزمان ولا بمكان بل هو للناس كافة قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ هذا البلاغ وهو عموم رسالته للناس جميعا لا يستثني من ذلك لا يستثني من ذلك فئة ولا طائفة ولا أهل الجهة ولا زمان ولا مكان بل هو للناس جميعا في كل زمان وفي كل مكان وقد قال الله تعالى وما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً للناس وقال جل وعلا وما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمين وقال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وهتان الآية هتان الأخيرتان في قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان العبد ليكون العالمين نذيرا وفي قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دليل على عموم الرسالة للإنس والجن لأن العالمين هنا يشمل كل العوالم المكلفة التي جاء بيانها في القرآن وهي الإنس والجن الإنس في قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فهذا خطاب ل للإنس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهودة ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هذا خطاب للناس كلهم وأما أدلة عموم الرسالة للإنس من السنة فهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر فيما ذكره من خصائصه وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وابعثت إلى الناس عامة وهذا يشمل اليهود والنصارى وأهل الكتاب فمن قال إن اليهود والنصارى على دين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على دين صحيح مقبول فهو مراد لهذه النصوص مكذب بالقرآن مكذب للسنة فإن الله تعالى أمر أهل الكتاب أن يعودوا إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبهم بالوصف قل يا أهل الكتاب. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا يعني عن هذه الدعوة فقولوا اشهدوا بأن مسلمون أي قائمون على هذه الدعوة التي هي دعوة الإسلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا والذي نفس بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار وفي رواية ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار وهذا يوجب, عموم ما جاء يوجب قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك عام لليهود والنصارى ولكل أحد إذا كان اليهود والنصارى مخاطبون به الإسلام وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهم على كتاب باق لم يحرف كله فغيرهم من باب أولاه أما عموم الرسالة للجن يدل لها ما تقدم من قوله تعالى وما رسلناك إلا رحمة للعالمين وقول تبارك الذي نزل الفرقان على العبد ليكون العالمين الأذيرا هذا من جهة عموم الأدلة من جهة خصوص الأدلة قول الله تعالى وَإِنْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَبِعُونَ الْقُرْآنِ فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضيه ولوا إلى قومهم منذرين منذرين بماذا؟ منذرين بما سمعوا مما علموا أنه لا بد من الإيمان به قالوا يا قومنا ويأيد هذا قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيب داعي الله هم من من وجه إليهم والخطاب وأمروا بإجابة داعي داعي الله وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دل على عموم الرسالة إلى الجن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيح من حديث عال القمة عالم سعود قال أتاني داعي أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن فقرأ عليهم القرآن ليؤمنوا به وكذلك في سورة الجن قل أحيى إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به فكان الإيمان به من مما زكى الله تعالى به هؤلاء وأثنى به عليهم جل في فعلا فالقرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عام لجميع الجن وك لعامة الجن وكافة الوراء ثم قال بالحق والهدى وبالنور والضياء هذا نستكمله في درس غد إن شاء الله تعالى